ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير ماجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يُنَقِّصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإذاَا سَلَخَل الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُ الْمُ الشَّكِينَ حَيْثُ وَجَدهُم وَخُذُهمم وَحْصُرُوهم وَخُذُهُم وَحصُرُهُم وَقَْضُوا لَهُم قُلل مَر صَادَ فَإدَابُوا وَأَقَام الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ فَخَلُّ سَبينَهُم.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 129. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون 120. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَرْضَوْنَهَا وَأَمْوَالٌ لَقَطَرْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي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 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 119. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 110. يا أيها الذين آمنوا إن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 من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل خوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 وسيكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقى وَسَا يَحْلفونَ بِاللَّهِ لَ اسْتَوطان لَ خَرجنَا مَاكُمْ يُهلِكونَ أَوفُسَهُم واللهَّهُ ييععلمم إَِّهُ لَذِبُون عَفَى اللهَّهُ ن كَلمَأَذِ تَ لَهمم حتىَ يتَبَينَ لكَّينَ صَدَخُ وَتَعَلَمَ الْكَذِبِين.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 لَوْ خََج فيِيكُمَّا زَادُكُمْ إِللاا خَبَانَ وَلا أَوْضَاءُ خِلَانَكُمْ يَبَغونَكُم الْ الفتنَةَ وَفِيكُم سََّعُونَ لَهُم واللَّهُ عَمُ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَنِ لِي وَلَا تَفْتِنِ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 قل أنفقوا طرعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وَمَا مَنَهُمْ أَ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُم إَِّا أََّهُم كَفَرُواوبِلَّهِ وَبِرَسُونِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلَةَ إِللاا وَهُم كُسَلَ وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِللاا وَهُم كُسَال وَلَا يافِقُونَ إِللاا وَهُم كَارِهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لوذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 119. ومن يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مِنْهَا يعطوا منها إذا هم يسحطون 110. ولو أنهم رضوا ما آتاهم اللَّهُ ورسوله وقالوا حسبنا الله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 قُلِ ٱبْتَلَى ٱللَّهُ وَءَايَٰتُهُ وَرَسُولُهُ قُلْ أَنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِنَّ عَفْوًا طَائِفَةً مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّ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 111. النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 112. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 119. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 110. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوا بما اخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلنزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم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 فَرِحَل الْمُخَلَّفُ نَ بِمَ قادِم خِلََا فَرَسُ لِ بِلهِ وَكَرِهُ أَ يُجَهِدُ بِأَموَالِهِمْ وَأَوفُسِم فيِي سَبِيلِ للِلَا وَكَرِهُ أَ يُجَاهِدُ بِأَموَالِم وَأَافُسِم فِي سَبِلِ بِلهِ وَقَاُ لَاَ فِروا فِي الْحَر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 فاستاذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ان كنتم رضيت بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين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 رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قَنُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 118. ولم السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 119. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 110. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم.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 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَخْرُجُنَّ مُرْجِعًا لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 لَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا لَّهُ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف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 وَمَا كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لَهُم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 ذلكَلِكَ ب بأنهُم لا يُصبُ ظمَأُون وَل نَصَبوا وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِ اللَّهِ وَلَا يَطَُون وَلَا يَطَعونَ مَوْطأَي يَ غِيضُ الْقُففَّارَ لَا يَناالونَ مِن النادُءٍَّلًَا إَِّا كُتِبَ لَهُ بِهِ عملَل صَالِح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 وَمَا كانَانَ المُؤمنِنُونَ لِييَن فِرُكَفَّمْ فَلَْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِخَةِ مِنهُم طَائِفَةُ لِييَتَفَقَموا فِي الدّين وَلْيذِرُ قَوْمَهُمْ وَلذِروا قَوْمَهُم إذَا رَرجَعُ إلَيْهِمْ لا عَهُمْ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 فَأَمَّ الذيينَ آمَنُوا فَزَادَتهُم إمَانَوا وَهُمْ يَسْتَبشعون وَأَمَّاَّذينَ فِي قُلُوبِمَّ رَضُون فَزَادَت مُمْ رِجِسًا إلىَا رِجِسِم وَم تُ وَهُم كافرون.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 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم